ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها ردوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون الله من فضله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إنك فينا من الأحبار والرهبان لا يأكلون لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكسون الذهب والفضة ولا يوفقونها. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليم يوم يحبى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم, فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عدة الشهور عند الله اثنى أشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا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 يا الذين آمنوا ما لكم ما لكم وإذا طيل لكم فروا في سبيل الله استعقلتموا إلى الله أرضيت بالحياة الدنيا من خلة فما متاع الحياة الدنيا يا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا نريما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير الله تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ, في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي الأولياء والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدون وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ أَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ لَنَتْبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّطآنُ وسيحلفون بالله لو استطعنا لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون آخرهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذلتهم لما أذل يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا، حتى وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا، أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم استأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت, وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم.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 ولو وراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم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 من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حزنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قَدْ خدنا يقولوا قد خدنا من قبل وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا حسن ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعداب من أي الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن قل انفقوا قوعنا وكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا فاسقين يغفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كساذا ولا ينفقون إلا وهم كارهون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبه بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريدون ويكذبه بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ نوم غارات أو مدخل دَخَلَ لَوَّ وَلَّ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أعطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ منها إِذَا هُمْ يسخطون سوتين الله بفضلَ سيوتين الله بَهِ إلى ال ظبون إ م الصدفاتُ للِفُباءِ والمسكين والعَابين عليهلَهَا في قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن سبيل وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله أكبر